بِمَ نَ قُِْهِم م سَاقَهُم وَكُفِْهِمْ بِآيَاتِ اللهَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَن وَقَتْهِم الْأَ ب أَ بِغَيرِ حَفّْ وَقَوْلِهِم قلوبنا غلف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 وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل الله إليه وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِغِلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَنَعَمَّ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِقَضَاهُمْ وَصَدُّهُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَيَأْخُذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَٰكِنَّ الَّذِينَ رَاسَخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الذكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما